وقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذني ولا تفسني ألا في الفتنة سقطوا وَإِن جَهَن مَ لَُحيطَةٌ بِكَافِي تُصِبِكَ حََنَةُ تَتُؤهُم وَإِن تُصِبِكَ مصيبَةُ يَقولُوا قَدَاء خَذْن أَمْ رَنَ مِ قَابِلُ وَيَيتَوَّ وَهُ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 رَسَيْنَيْن وَنَحْنُ نَتَرَبَّطُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّ مَعَكُمُ التَّرَبُّصَ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا الليل تَقَبَّلَ مِنكُم إِن كُنتُم قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُم أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يَأسُونَ الصَّلَةَ إِللاا وَهُم كُسَلَ وَلَا يُ فِ كَُ إِللاا